في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض فقال لها وللأرض اتيا طوعا او كرها قالت أتينا طائعين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 فِيهِم اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا الله قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً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 أن جئنا الذين آمنوا وكانوا يتقون.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 أرداقكم أرداقكم فأصبحتم من الخاسرين، فإيه يصبروا ف مثوى لهم، وإيه فما هم من المعتبين.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 إِنَّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا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 ولا تستوي الحسنه والسيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وان ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه هو السميع العليم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 فإن استكبروا فالذين عهد ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا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 آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أَفَمَن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضراؤه مسته لا هذا لا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 أفسهم وفي أفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء